شواب يتضمن اسمه العلي الاعلى الصفه المشتقه منها وهو ثبوت العلو له عز وجل, عز وجل بجميع معانيه علو فوقيته تعالى على عرش عال على جميع خلقه دائن منهم رقيب عليهم يعلم الله عليه قد احاط بكل شيء علما لا تخفى عليه منهم خافيه وعلو قهره فلا مغانب له ولا منازع ولا مضاد ولا ممانع بل كل شيء خاضع لعظمته دليل لعزته مستكين لكبريائه تحت تصرفه وقهره لا خروج من قرضته وعلو شأنه فجميع صفات الكمال ثابتة وجميع المقائص عنه منتفية عز وجل وتبارك وعلو شأن بعدها فاصلة هذه وعلو شأنه فجميع صفات كمال هذا تفصيل له لا. لا. وعلو شأنه فجميع صفات كمال له ثابتة وجميع النقائص عنه تفية عز وجل وتبارك وتعالى وجميع هذه المعاني للعلوم متنازمة لا ينفك منها معنا عن الآخر لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من تقرير باب الصفات الذاتية والفعلية شرع يذكر طرفا من صفات الله سبحانه وتعالى وابتدأ ذلك بصفة العلو وأورد سؤالا يفسح عنها فقال ماذا يتضمن اسمه الأعلى وما في معناه الظاهر والقاهر والمتعالي فهو يسأل عما تتضمنه هذه الأسماء الأربعة وهي الأعلى والظاهر والقاهر والمتعالي فياء في آخره كما في قراءة ابن كثير وقفا ووصلا فان الله سبحانه وتعالى قال عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال الأكثر هو في الأكثر الاكثر وفي قراءه ابن كثير المكي المتعالي فتكون اسماء ربنا سبحانه وتعالى المتعلقه بالعلو صراحه هي ثلاثه العلي والاعلى والمتعالي وفي معناها الأسماء الداله على العلو كالظاهر والقاهر فإن الظاهر قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم بقوله فليس فوقه شيء والقاهر فيه قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده فجعله دالا على علو الله عز وجل وهذه الأسماء دلت على علو الله عز وجل لما تقرر أن أسماء الله سبحانه وتعالى تتضمن اثبات الصفات له فإذا أثبت هذه الأسماء له فقد أثبت ما في ضمنها من الصفات فإن من دلائل إثبات الصفه مجيء الاسم، كما قلت فيما سلف أسماؤه الحسنى على الصفات من الأدلة الاثبات أي لصاحب الإثبات وفي معناه ايضا قول ابن عدود اسماء ربنا على الصفات دلت فذلت اوجه النفات فاسم العلي والاعلى والقاهر والظاهر كلها داله على اثبات صفه العلو لله سبحانه وتعالى وهذا العلو كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تضاعيف كلامه ينقسم إلى ثلاثة أقسام الأول علو الذات وهو علو فوقيته تعالى على عرشه فهو عال على جميع خلقه بائن منهم مستو على عرشه فعلو الفوقية هو المراد به علو الذات والثاني علو القدر والصفات والمراد به كمال صفات ربنا عز وجل كما قال تعالى ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى كما قال ابن عباس رضي الله عنه واختاره ابن القيم رحمه الله تعالى وثم نوع ثالث وهو علو القهر والمراد بعلو القهر اثبات أن الله عز وجل لا مغالب له ولا منازع ولا مضاد ولا ممانع بل كل شيء خاضع لعظمته والمثبتة لهذا النوع استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده فقالوا إن الفوقيه المذكورة في هذه الآية هي فوقيه القهر وحينئذ بين من علو الله عز وجل وفوقيته علو قهره واضح هذا طيب ما الجواب عن هذا ان علو القهر راجع الى الصفات كيف يكون راجع تمام كيف يكون واضح صفه من صفات الله تعالى القهر صفه من صفات الله عز وجل والجواب عما ذكروه هو أن القهر صفة من صفات الله عز وجل وعلوه فيها أي كماله عز وجل في هذه الصفة فتكون من هذا الجنس فإن قالوا إن ذكر الفوق فيها يدل على تخصيصها بهذا المعنى لأن الله قال وهو القاهر فوق عباده وفوق موضوع في لسان العرب للعلو فما الجواب يعني يقول نحن نعم نقر بهذا لكن خصصناها لأجل سياق الآية فما الجواب يقال إن هذا الذي ذكرتموه لا تختص به صفة القهر بل قد قال الله عز وجل إن الذين يبايعونك إيش يد الله فوق أيديهم فلا تختص الفوقية بالقهر بل إن هذه الآية فيها فوقيته سبحانه وتعالى بصفة أخرى فإن هذه الآية فيها إثبات صفة اليد المتضمنه لإثبات علمه سبحانه وتعالى ومعيته وحضوره البيعة وفي ذلك تعظيم لها كما ذكر هذا المعنى ابن كثير في تفسيره فحينئذ لا تختص الفوقية بالقهر والأكمل لألا تتعدد الأفراد أن ترجع إلى أصل واحد وهو علو الصفات ولذلك قلت علو ربنا لدى اثقات علو ذاته مع الصفات أيوة. أما علو قهره فرد لسابق إذ منه مستمد أما علو قهره فرد لسابق إذ منه مستمد أي رد علو القهر إلى السابق وهو علو الصفات لأنه مستمد منه وراجع إليه وحينئذ فإن علو الله عز وجل الثابت له يقسم إلى قسمين اثنين أحدهما علو الذات والمراد به علو فوقيته سبحانه وتعالى على عرشه وبيانته خلقه والثاني علو القدر والصفات والمراد به كمال صفاته سبحانه وتعالى نعم السلام عليكم سؤال ما دليل الفوقيه من الكتاب جواب الادله الصريحه عليه لا تعد ولا تحصى فمنها هذه الاسماء وما في معناها ومنها قوله تعالى الرحمن على العرش استوى في سبعه مواضع من القران ومنها قوله تعالى اامنتم من في السماء الايتين ومنها قوله تعالى يخافون ربهم هل كان عندكم ومنها قوله تعالى الرحمن عرش استوى في سبعه مواضع من القران نعم نعم ومنها قوله تعالى إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقوله تعالى تعرض الملائكه والروح اليه وقوله تعالى يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي وغيرها وغير ذلك كثير لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى اثبات صفه العلو اورد سؤالا يتعلق ببيان دليل علو الفوقيه من الكتاب أي من الآيات القرآنية ثم أجاب عنه بأن الأدلة الصريحة عليه لا تعد ولا تحصى فمن تلك الأدلة هذه الأسماء أي الإلهية التي تقدمت وما في معناها فإنها تتضمن إثبات صفة العلو له ومنها قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وهذا البناء لم يرد في القرآن إلا في موضع واحد وإنما قال الله عز وجل ثم استوى على العرش في ستة مواضع وقدماء المصنفين في علم الاعتقاد من أهل السنة يقولون ومنها ذكر استواء الله على عرشه في سبعة مواضع ثم يذكرون أن هذه المواضع السبعة أحدها الرحمن على العرش استوى والستة باقية ثم استوى على العرش ففي هذا الكلام المركب هنا نظر وإنما صوابه كما ذكرنا وربما كان في النسخة سقط فوقعت الجملة على هذا وصوابها كما ذكرت لك ومنها قوله تعالى منكم من في السماء فإن هذه الآية مصرحة بعلو الله عز وجل لكونه في السماء وليس معنى قوله تعالى في السماء أن السماء تضله أو تقله ولكن المراد إثبات أنه في جهة العلو ومنها قوله تعالى يَخَافُونَ ربهم من فَوْقِهِمْ فإنَّ الفوقية تختص بالعلو ومنها قوله إليه يصعد الكريم الطيب الآية فإن الصعود إنما يكون من السهل إلى العلو وكذلك في تمام الآية والعمل الصالح يرفعه فإن الضفع إنما يكون لمن هو في جهة العلو ومنها قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه فإن العروج وهو الصعود إنما يكون لمن كان في جهة العلو ومنها قوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض فإن من لابتداء الغاية وإلى الانتهائها فتدبير الأمر يكون ابتداءه من السماء ففي هذا إثبات علو الله عز وجل وأنه السماء ومنها قوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي فإن قوله تعالى ورافعك إلي متضمن إثبات العلو لأن الرفع إنما يكون إلى جهة العلو دون غيره وغير ذلك كثير فالآيات الدالة على علو الله عز وجل صراحة كثيرة جدا نعم السلام عليكم سؤال ما دلن ذلك من السنة جواب أدلته من السنة كثيرة لا تحصى منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه وقوله لسعد في قصة قريضه لقد, لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقيع لقد حكمت فيهم بحكم من فوق وقوله صلى الله عليه وسلم للجاريه جارية أين الله قالت في السماء قال اعتقها فانها مؤمنه واحاديث معراج النبي صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث تعاقب الملائكه ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم هو اعلم بهم الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمره من كسب طيب ولا يصعد الى الله الا الطيب الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الوحي إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعان لقوله كأنه سلسلة على صفوان الحديث وغير ذلك وقد أقر بذلك جميع المخلوقات إلا الجهمية لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أدلة الكتاب من الآيات القرآنية أتبعها بسؤال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 وإسناده ضعيف وهذا الحديث يسمى بحديث الأوعال لذكر الملائكة فيه مسمين بالأوعال والأوعال جمع وعل وهو كيس الجبل والأحاديث الملقبة نوع من أنواع علوم الحديث ذكره الحاكم رحمه الله تعالى في معرفة علوم الحديث ثم تجافاه المصنفون في علوم الحديث فلم يذكره ابن الصلاح ولا من تبعه إلا أن ابن حجر رحمه الله تعالى صنف كتابا في الأحاديث الملقبة وهو مفقود وأخذه رحمه الله تعالى من بعض الحنفية الذين ترجم لهم في الدرر الكامنة الذي صنف في فروع مذهب الحنفية المسائل الملقبه فبنى عليه وجعله الأحاديث الملقبه ومنها حديث العنبر وحديث البحر وغيرها من الأحاديث وهو من لطائف علوم الحديث ومن تلك الأحاديث الدالة على العلو ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم لسعد في قصة قريضة لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة ومعنى أرقعة أي سماوات وهذا الحديث في الصحيح بغير هذا اللفظ وإنما روي هذا اللفظ في أحاديث ضعيفة منها عند ابن في سيرته ويحب بن سعيد الأموي في مغازيه وغيرهما من أهل العلم وروية موصولا أيضا ولا يثبت فالمحفوظ في هذا الحديث إنما هو سبع سماوات إنما هو سبعة سماوات وهو دال على اثبات صفه العلو لقوله من فوق سبعة أركعة اي من فوق سبعة سماوات, سبعة سماوات أو سبع سماوات ثم ذكر حديثا آخر وهو حديث الجارية وهذا من الأحاديث الملقبة وهو قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم الجارية إن الله فقالت في السماء فقال اعتقها فإنها مؤمنة ومنها أيضا أحاديث معراج النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماء فإنها داله على علو الله لأن العروج يكون ما في العلو وقوله في حديث تعاقب الملائكة في الصحيحين ثم يعرج الذين باتوا فيكم فإن العروج يكون إلى جهة العلو ومنها ما في الصحيح ايضا ولا يصعد الى الله الا الطيب ومنها ايضا حديث الوحي اذا قضى الله الامر في السماء ضربت الملائكه باجنحتها خضعانا لقوله كانه سلسله على صفوان فان قوله في الحديث اذا قضى الله الامر في السماء وفي ذلك اثبات علو الفوقيه و معنى قوله ضربت الملائكة باجنحتها خضعانا أي خضوعا لله سبحانه وتعالى كأنه سلسلة على صفوان والضمير راجع إلى إيش ما الجواب؟ يجيب أرقع يده يا أخي يعني كأن صوت الله سلسلة على صفوان سلسلة معروفة حديدة هذه الصفوان الصف هذا القول ذكره جماعة من شراح كتاب التوحيد وفي هذا إيش؟ تشبيه يعني كذا قلت صوت الله كأنه صوت السلسلة ماذا يسمى هذا بلا خلاف لأن كأن عند أهل اللسان موضوعة للدلال على التشبيه، فحينئذ يكون هذا القول بأنه صوت الله سبحانه وتعالى تشبيه، ولما ذكر هذا للإمام أحمد رحمه الله قال هذا قول الجهمية، فيكون حينئذ المشبه هنا ليس صوت الله، ولكن التشبيه السماعي. بالسماع للمسموع بالمسموع كما في الصحيح في حديث جرير انكم سترون ربكم كرؤيه القمر ليله البدر فان التشبيه هنا تشبيه الرؤيه بالرؤيه لا تشبيه المرئي بالمرئي فيكونها هنا المشبه تشبيه السماع بالسماع اي ما يقع في اذانكم فهو تشبيه ل السماع بالسماع وليس للمسموع بالمسموع لان صوت الله عز وجل الذي يسمع كانه سلسله على صفوان وغير ذلك كما ذكر المصنف من الادله في السنه الداله على اثبات علو الله سبحانه وتعالى وقد اقر بذلك جميع المخلوقات حتى البهاء والعزماوات كما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في اجتماع الجيوش الاسلاميه وذكر اخبارا وحكايات عن البهائم العجماء من الحمر والطير وغيرها فيها الاقرار بعلو الله سبحانه وتعالى وهذا الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى لم يجعله اصلا في اثبات هذه الصفه كما قال بعض جهال القرن الماضي معقبا على ابن القيم ليهنه اثبات العلو بادله الحيوانات فان ابن القيم انما ذكر هذا على جهه التبعيه ووقوع ذلك خلقه عند البهائم العجماء لانه دليل مستقل باصله والعقلاء في كل مله مقرون بان ما ثبت بدليل قاطع جاز ان يذكر معه من الادله ما ليس بمقنع فان الادله التي لا تكون مقنعه بنفسها تكون تابعه لما يثبت به الاقناع استقلالا فمن أدلة اثبات العلو كما تقدم يخافون ربهم من فوقهم ومنها الاحاديث النبويه وسائر الايات والاحاديث ايضا فهي ادله مستقله مثبته للعلو وحينئذ يجوز ان تذكر الأدلة التي لا تستقل بنفسها وإنما تذكر اعتضادا ولم يخرج عن هذا الأمر إلا الجهمية أتباع الجهم بن صفوان الذين أنكروا علو الله سبحانه وتعالى وتفوهوا بتلك المقالة القبيحة المتضمنة لإنكار ما دلت عليه أدلة الشرع والنقل والعقل والفطرة فلا تختلف الأدلة على اثبات علو الله عز وجل وكما ذكرت لكم كلام ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية أن أدلة العلو تزيد على تزيد عن أو تزيد على, على ألف دليل من الأدلة وكتاب اجتماع الجيوش الإسلامية من الكتب النافعة التي ينبغي أن يطالعها طالب العلم وأن يقرأها. نعم. الله عليكم. سؤال ماذا قال ائمه الدين من السلف الصالح في مساله الاستواء جواب قولهم باجمعهم رحمهم الله تعالى الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه ومن الله الرساله وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق والتسليم وهكذا قولهم في جميع آيات الأسماء والصفات وأحاديثها آمنا به كل من عند ربنا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من أدلة العلو من الكتاب والسنة هو العلو الحوقية أورد سؤالا عن قول أئمة الدين في مسألة الاستواء لأن استواء الله عز وجل على عرشه يدل على علوه فان العرش في السماء واذا ثبت كون الله عز وجل مستو عليه فان في ذلك اثبات كونه سبحانه وتعالى في السماء وادله استواء الله عز وجل على عرشه منها في القران الرحمن على العرش استواء ومنها قوله سبحانه وتعالى في سته مواضع ثم استوى على العرش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 قوله الاستواء غير مجهول أي معلوم فلا يحتاج لفظه إلى تفسير كما قال الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب العلو وهذا معنى ما جاء في روايه عن الإمام مالك الاستواء معلوم وهذا الجواب قروية عن أم سلمة رضي الله عنها وعن ربيعة بن عبد الرحمن المدني المعروف بربيعة الرأي وعن مالك بن أنس رحمهم الله تعالى وإنما يصح عن ربيعة وعن تلميذه مالك واشتهر عن مالك رحمه الله تعالى وثانيها قوله والكيف غير معقول أي أن كيفية هذه الصفة غير معقولة لنا فإن عقولنا تنقطع عن إدراك حقيقتها وليس في هذا نفي الكيف فان الكيف موجود الا انه لا يعقل اذ ليس شيء من الصفات الا وله كيفيه كما يعرف بدلاله الوضع اللغوي وببداهه العقل لكن علمنا بكيفيه صفه ربنا سبحانه وتعالى غير ممكن ولذلك قالوا والكيف غير معقول اي اننا لا نعقله ولم يقولوا والكيف غير موجود لأن عدم الوجود يدل على النفي فيستلزم ذلك نفي الصفه نفسها لكنهم نفوا علمنا به وأننا لا نعلم كيفية صفة ربنا سبحانه وتعالى وهذا مبني كما تقدم على جهلنا بكيفية ذاته سبحانه وتعالى وثالثها أن الإيمان به واجب فيجب الإيمان بهذه الصفة استواء الله عز وجل على عرشه كما جاءت في الكتاب والسنة ورابعها أن السؤال عنه بدعة وهذه الجملة الرابعة إنما وقعت هكذا تبعا لجواب مالك رحمه الله فإنه سأله رجل فقال كيف الاستواء فأجاب عنه قوله الاستواء غير مجهول وكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعه أي السؤال عن الكيفية وليس السؤال عن تفسير الصفة فإن السؤال عن تفسير الصفة لا يكون بدعه فإن من الناس من قد يجهل دلالة الوضع اللغوي لصفة فيسأل عن معناها وإنما السؤال عنه بدعه أي عن الكيفية وربما يكون السؤال عن المعنى بدعة إذا علم أنه من متعنت وليس من متفقه مسترشد فالسؤال عن معاني الصفات على وجه التعنت وابتغاء الجدل هذا من البدع وإلى هنا انتهى جواب أم سلمة وربيعة ومالك وما بعده وهو قوله ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ علينا التصليق والتسليم هي من كلامي محمد بن شهاب الزهري كما رواه عنه الصابوني في اعتقاد أهل الحديث ويتضمن تمام الأمور السبعة وخامسها من الله الرسالة أي أن الله عز وجل أرسل إلينا رسولا يأمروننا وينهوننا مبشرين ومدرين وسادسها وعلى الرسول البلاغ أي أن الواجب الذي يقوم به الرسول هو ابلاغنا أمر الله ونهيه وسابعها وعلينا التصديق والتسليم أن يجب على العبد أن يصدق في الأخبار وأن يسلم في باب الطلب فكل ما أخبر الله سبحانه وتعالى به فإننا نصدقه وكل ما طلبه منا امرا أو نهيا فإننا نسلم له والأمر كما قال أبو جعفر الطحاوي في عقيدته ولا تثبتوا قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وهكذا قولهم في جميع آيات الأسماء والصفات وأحاديث وأحاديثها امنا به كل من عند ربنا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون فقانون الإيمان بالأسماء والصفات عندهم مطلد لا يتغير ولهذا اثر الجواب بمثل هذا في غير هذه الصفة كما روى الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن محمد إسماعيل الترمذي أحد الحفاظ أنه قال النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة أو كلاما قريبا من هذا فقاعدتهم رحمهم الله تعالى في أسماء الله وصفاته واحدة لا تتغير ومن دلائل صحة مذهب الماء ياضطراد قواعده وانتظامها بحيث لا تتخلف في شيء من الأفراد وأما الذين يفرقون بين الأفراد المتناظرة فإنهم يقعون في الحيرة والاضطراب كما وقعت فيه قوائف من نفاة الصفات الذين يثبتون شيئا من الصفات وينفون شيئا أو كما وقع فيه من أثبت الأسماء ونفى الصفات فإن هذا فعل المتحيرة المضطربة أقوالهم وأما من يعمل قانونا واحدا فإنه لا يضطرب وهذا من خصائص مذهب أهل الحديث والاثر والكتاب والسنة فإن قولهم واحد لا يتغير، ولهذا فإنك إذا سألت احدا منهم في المشرق عن مساله أجابك نظيره من المغرب بمثل جوابه لأن هذا الدين عندهم مأخوذ بالآثار وإنما يأثرونه عن من قبلهم وليس هو من بدائه ادهانهم ولا زبلات ادهانهم ولا حثالات ارائهم بل هم ياثرون هذا عمن قبلهم ولا يختص هذا المذهب بمحمد بن عبد الوهاب ولا بابي العباس بن تيميه بل ولا احمد بن حنبل رحمه الله تعالى وانما هؤلاء من ائمه الهدى الذين قاموا بيصره دين الله عز وجل في أزمانهم، وأما أن هذا المذهب هو مذهبهم فلا، فإننا بحمد الله نجد، فإننا بحمد الله نجد هذه الأقوال لغيرهم تخرج من مشكات واحدة، وانظر إلى ما يذكره ابن عبد البر حافظ المغرب في العقائد وما يذكره الحفاظ من أهل المشرق كأبي بكر إسماعيلي وأبي عثمان الصابوني لا تجد بينهما فرقا بل تجد في كلام أبي عمر بن عبد البر التصريح بإثبات الأسماء والصفات وإبطال من يدعي أنها مجاز وأنها تؤول فهذا رجل كان قبل محمد بن عبد الوهاب وقبل أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى ولجهل المعتنين بنصرة الاعتقاد بمثل هذه الأقوال صاروا يظنون أن هذه الأقوال هي لهؤلاء فإذا أورد عليهم أحد شبهة في غلط لأحد الأئمة المتبوعين ظن أنه دك الدين وهذا من جهل بعض المنتسبين إلى السنة والحديث فإن هذه العقائد لا تنسب إلى هؤلاء وإنما هذه العقائد هي التي جاءت في القرآن والسنة وكل من اشتبه عليه شيء من ذلك فمن الكتاب والسنة ما يبطله وتجد اليوم من ينقل بعض المقالات عن بعض الصحابة فمن بعدهم ويستدل بها على إثبات التأويل وعلى الرد على أبي العباس بن تيميه ومحمد بن عبد الوهاب ولو أنه كان عالما لما قال أن ذلك رد على هذين الرجلين فإن هذه المقالة توجد في كلام أناس قبل أبي العباس بن تيميه وقبل محمد بن عبد الوهاب كالخطيب البغدادي وكالخطابي وكابي عمر بن عبد البر ومن لا يطلع على مقالات هؤلاء الائمه يظن أن عقيدتنا هي عقيدة فلان وفلان، وليست عقيدتنا بحمد الله هي عقيدة فلان ولا فلان، ونحن إنما نقبل من فلان وفلان ما موافق الكتاب والسنة، وقد قال بعض أهل اليمن لبعض أصحاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذين وصلوا في الدعوة إلى بلاد اليمن إنكم إنما تعظمون محمد بن عبد الوهاب وتتبعون أقواله، فقال إنما نعظم محمد بن عبد الوهاب. لانه دلنا على ادله الكتاب والسنه ولو ان محمد بن عبد الوهاب قام من قبله فقال لنا اتركوا ما قلت لكم لما اطعناه لاننا عرفنا الحق بما بينه من الادله ولم نعرف الحق به وانما عرفنا الحق بدليل الكتاب والسنه وهذا هو الذي ينبغي ان يكون عليه طالب العلم فانت تعرف الدليل بالكتاب والسنه وليس بفلان ولا بفلان ولا في فلان وان وجد شيء من الغلط المنقول عن بعض المنسوبين إلى أهل السنة والجماعة فإن في قلط غيرهم أضعاف أضعاف ذلك وقد رأيت بعض الناس ينقل ثناء من بعض الكتب على ابن عربي وفي نفس الكتاب النقل عن بعض الأئمة من أن ابن عربي ان سلمت له أحواله لا تسلم له أقواله فانظر كيف أخذ شيئا مما ذكر في هذا الكتاب وهو التسليم لابن عربي في حاله دون التسليم له في اقواله وان اقواله لا تقبل منه ولكن الهوى هكذا يصنع باهله والسن اذا لم يعرف الادله ربما لعبت به الاهواء وهذا هو الذي ظهر باخره فانتحل بعض المنسوبين الى بلاد السنه مذهب الاشاعر ومذهب المتصوفه ظنا بان هذه البلاد والدعوه التي قامت عليها انما هي دعوه سياسيه واكبت خروج رجل دعا الى الدين فاحتملها فخرجت بذلك عن جماعة المسلمين وصارت هذه البلاد التي كما يسمونها الوهابية متميزة على غيرها عن غيرها بعقيدة إنما وجدت من مئتي سنة وهم يقولون إن دينكم من مئتي سنة ونحن نقول بحمد الله إن ديننا من 1400 سنة وأما دينكم فينتهي إلى أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي فنحن نقول إننا لا ندرس عقائد أبن عباس بن تيمية ولا محمد بن عبد الوهاب وإنما ندرس ما جل عليه الكتاب والسنة وأما أنتم فإنكم تنتسبون إلى هؤلاء فتسمون أنفسكم الماتولدية وتسمون أنفسكم الأشاعر وأما نحن فلا نسمي أنفسنا الوهابية ولا نسمي أنفسنا التيمية ولا نسمي أنفسنا أيضا الحنبلية على وجه المقابلة والمضاهات لجماعة المسلمين وإنما ننتسب إلى مذهب الحنابلة في الفروع وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب love us <laughs>